Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Malik Yawmiddin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 لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول يحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له أينين ولسانا وشفتين وآديناه النجدين فلقت حمل عقبة وَمَا أَجَرَعَكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رقبه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتُرَبَةِ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 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث عشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله